ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إبني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاءك رب شقيا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وديا يرثني ويرث من آلي يعقوب واجعله رب رضيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سفعوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 اتخذت من دورهم فجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل, فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيٍّ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المقاض الى جذع النقمه قالت قالت يا ليتني لي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صرما فلن اكلنا اليوم انسيا فكلي واشربي وقري عينا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 ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت للي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ افْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْهُمْ وَأَخْسِئْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا نرجعون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 فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن حصيا يا أبت إني أخاق أن يمسك عذاب يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أعجب أنت عن آل يا إبراهيم لئن لم تهل أرج واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي خفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم, وجعلنا لهم لسان صدق آليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يغمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا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 من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من, هدينا ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خضوا سجدا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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مهتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنه التي نُورِثُ من عبادنا من كَانَ تَقِيًّا وما نتنزل إِلَّا بِأَمْرِ ربك لَهُ ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نَسِيًّا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل فعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنأشر والشياطين فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ لَن نحْشُرَ مِنْهُمْ والشياطين ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّ لَهُمْ ثم لنحضرنهم أول جهنم جذيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم, أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجل الذين استقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما قال الذين كفروا للذين آمنوا أَيُّ الفريقين, الفريقين لخير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أفرأيت كَفَرَ كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من الأذى بمدا ونرفه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تغسهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وددا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تَكادُ السَّمَاءُ وَهَتْيَثُ يَتَقَطَّرُ مِنۡهُ شَطۡءٌ شَقٌّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَفۡجِرُ ٱلۡجِبَالُ هَشّٗا أَن تَعُودَ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدٗا إِلَهُ كل مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى الرحمن عَبْدًا إِلَهُ كُلِّ مَنْ فِي السماوات والأرض إِلَّا الرحمن عبدا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له؟